¡Gracias! Damn <laughs> it. غيره غيره افضل امان سلام عشانهم الجمعة بالامان سلام عاش الجدعان حارتنا جدعان حارتنا يا ليلة حلوة استعد فيك عن حارتنا فرحانة بك يا ليلة حلوة استعد فيك بدعا حريصنا فرحنا بيكي أوai يليلة حروة استعدي فيكي بدعا حريصنا فرحنا بيكي أنا أخلي منهم سلام عشانهم أنا أخلي منهم وسلام عشانهم بدعا حريصنا بدعا حريصنا <تصفيق> سلم عشانهم ادعان حارثنا ادعان حارثنا انا لما جم ودعوني الدب بالفرحه جايه قلبني ارفص واغني في الليله الحلوه دي انا لما قوم ودعوني حسيت بالفرحه جايه قلبني ارفص واغني في الليله الحلوه دي انا لما قوم ودعوني حسيت بالفرحه جايه قلبني ارفص واغني بالليله الحلوه دي خلاص نلتي منايا وانا هرقص في العطايه خلاص نلتي منايا وانا هرقص في العطايه وايهد عن حرتنا Oh, oh, oh.